بك استرير ومن يجير سواك فاجر ضعفي فان يحتمي بحماك بك استرير ومن يجير سواك فاجر ضعفي فان يحتمي بحماك اني ضعيف استعين على قوا ذنبي ومعصيتي ببعض قواكا أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاكا دنياي غررتني وعفوك غررني ما حيلتي في هذه أو ذاكا لو ان قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك اني ضعيف استعين على قواي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك اذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما رحمة مغفر الاك دنيا يغرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه اوذاك لو ان قلت يا شفى لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك بك استجير ومن يجير سواك فاأجر ضعيفا ليحتمي بحماك بك استجير ومن يجير سواك فاأجر ضعيفا ليحتمي بحماك يا مدرك الابصار والابصار لا تدري له ولكنه ادراك اتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداها الا لم تكن عيني تراك فاني في كل شيء استبين علاك يا مدريك الابصار والابصار لنا تدري له ولكنني ادراكه اتراك عين والعيون لها مدى ما تجاوزت ولا مدى لمداك ان لم تكن عيني ترات فاني في كل شيء استبين علاكا بك استجير ومن يدير سواكا فاجر ضعيفا ليحتمي بحماكا بك استجير ومن يدير سواكا فاجر ضعيفا ليحتمي بحماكا يا منبت الازهار عاطره الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك يا مرسل الاطيار تصدح في الربع صدحاتها تسبيحه لعلاتك يا مجري الانهار ما جريانها إلا في عاله قطرة لنداك يا مبتل الأزهار عاقرة الشباب هذا الشذا الفواح نفح شذاك يا مرسلا الطيور تصيح في الربع صدحاتها تسبيح كل علاك يا مجير الانهار ما جرى منها الا فيعاله قطره لنداك بك استجير ومن يجير سواك فاجر ضعيفا يحتمي بحماك بك استجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمن بحماك رباها رب أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلق الخلي هواك وتركت أنسي بالحياه ولهواها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت احبتي ونسيت نفسي خوف ان انساك ربها انا لا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواه وتركت انسي بالحياه ولا هواها ولقيت كل الانس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت احبتي ونسيت نفسي خوف ان انساك بك استغير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك ذقت الهوى مر ولم اذق الهوى يا ربي حلوا قبل ان اهواك أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا ربي حلوا قبل ان اهواك انا كنت يا ربي اسير بشاوات راحت على قلبي خطى سلامك واليوم يا ربي مسحت بشاواتي وبدات بالقلب البصير اراك بك استجير ومن يجير سواك ااجر ضعيفا ليحتمي بحماك بك استجير ومن يجير سواك فااجر ضعيفا ليحتمي بحماك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك اترده وترد صادقه توباتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك يا ربي جئتك نادما ابكي على ما قدمته يداي لا اتباك اخشا من العرض الرهيب عليك يا ربي واخشا منك اذا القاك يا ربي عدت الى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراقك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب نجاك اترده وترد صادقه توبتي 하شاك ترفض تائبا 하شاك يا ربي جئتك نادما ابكي على ما قدمته يداي لا اتباك اخشا من العرض الرهيب عليك يا ربي واخشا منك اذا القى يا ربي عد الى رحابك تائها مستذلما مستمسكا بعراطه بك استرني ومن يجير سواك فأجر ضعيفا فليحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا فليحتمي بحماك فأجر ضعيفا فلي